<تصفيق> باب صلاة أهل العذار صلاة أهل العذار الفقاء بيتكلموا فيها في ثلاثة أبواب باب المريض والمسافر وصلاة الخوف دول الثلاثة أهل العذار وبيضعوا معاهم الجمعة جمعة الصلاة فكده دي أربع مسائل كبيرة جمع الصلوات يدرس تحت كتاب باب أهل الأعذار بيبدأ بالمريض هنا بيقول يلزم المريض أن يصلي المكتوبة قائما ولو مستندا لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتم منه استطعت فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنبه لقول صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين صلي قائما فإلا تستطع فقاعدا فإلا تستطع فعلى جنب والأيمن أفضل ويومئ بالركوع والسجود ويجعله أخفض لحديث عليه مرفوعا وفيه فإلا من يستطع أن يسجد أومأ إيماء ويجعل سجوده أخفض من ركوعه وإلا لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة فإلا من يستطع صلى مستلقيا ورجلاه مما يلقب له ضعيف هذه صلاة المريض الأول يصل قائما فإن لم يستطع شق عليه الصلاة قائما هنا بيقول ولو مستندا يعني لو كان قائما ويستند على عصاه أفضل من, من الجلوس أن استطاع أن يستند يقف ويستند فإن لم يستطع جلس فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع قعود على جنبه الأيمن ويومئ بالركوع والسجود واجعله أخفض الإيماء يكون بالرأس يومئ بالركوع والسجود والسجود أخفض من الركوع يعني ينزل برأسه أكثر من الركوع أوه. الركن قعدة كده الركن اللي عاجز عنه ما يسقطش اللي بعده ولا اللي قبله. عاجز عن القيام يبقى يركع ويسجد لو يقدر عاجز عن السجود يبقى يقوم وركع على حسب حال الركن اللي هو يعجز عنه طب فإن عجز عن الصلاة برأسه بالإماء ماذا يفعل يصلي بطرفه طرفه طرف غير الطرف صح الطرف بالسكون كده يعني العين خلاص حتى يرتد عليك ايه طرفك إنما الطرف اللي هي الإيد أو الرجل فهنا بيقول فإن عجز أو ماء بطرفه يعني بعينه واستحضر الفعل بقلبه، يعني يومئ بعينه يعني عينه مفتوحة كده ويستحضر القيام، مغمضة كده نص تغمضه ويستحضر الركوع، ويغمض ويستحضر السجود، وكذا القول إن عاجز عنه باللسان، يعني إن عاجز عن القول باللسان سقط عنه القراءة ويستحضرها بقلبه، يمرها على قلبه. واحد أشل لسانه أشل أو أخرص يقرأ الفاتحة بقلبه وديت تحت قاعدة من قدر على فعل شيء من العبادة ولا يستطيع من قدر على فعل شيء من العبادة وعجز عن بقيها يستطيع أن هو يفعل جزء من العبادة وعجز عن بقيها ابن رجب يقسمها إلى أربع أقسام هو ده قسم منها قسم الأول إن كان المعجوز عنه وسيلة وسيلة. وسيلة إلى فعل العبادة مثال القراءة تحريك اللسان للقراءة تحريك اللسان وسيلة للقراءة تحريك اللسان مش مأمور بيها بدليل ان لو واحد وقف في الصلاة وحرك لسانه ولم يقرأ طبط الصلاة لأنه مش التحريك هو عايز قراءة الفتح فمدام لسانه وقف وعجز عن لسانه سقط من عليه التحريك وبقي لقراءة في قلبه يمرها على قلبه مثال آخر الأقرع الذي فعل عمره واحد أقرع عمل عمره يحلق إزاي آه. الموس وسيلة للحلق ماهيش عبادة يعني أنت حلقت بالموس حلقت بغيره دي كل ده المقصود به الحلق فمن كانت وسيلة سقطة سقطت, سقطت العبادة وتسقط كلها فسقط ويبقى عليه بس أنه يجيب الموس كده يمر عليه استحبابا فده بيقول عجز عن لسانة يمرها بقلبه أو ما أله واستحضره بقلب الحديث إذا أمرتكم بأمر فأأتوا من منه ما استطعت ولا تسقط ما دام عقله ثابتا لا تسقط لإيه الصلاة صح تسقط ده فعل إيه فين الفاعل فرصة أنتم ذكرين اللغة بقى عشان خطر فاعل ضمير مستتر صح <تصفيق> <تصفيق> ما دام عقله ثابت ما دام دي ايه <تصفيق> من اخوات مين ما شاء الله انت امال ايه بقى تقول الامتحان صعب ليه <تصفيق> طيب انا اقول لك على حاجة تبقى قوي فيها في اللغة لما تيجي تذكر مدارس السبيل تبقى تعرب اقول لك حاجة احسن لما تيجي تحفظ القرآن تبقى تعرب اللي انت هتحفظه في كتب للإعراب ده حيقويك في اللغة تعرب الإعر الآية يعني أنت هتحفظ النهردة نص الصفحة بعد ما تحفظها خالص تمسك كتاب إعراب القرآن ووو و... وتعربها أو كده وترجع منها تشوف أنت صح ولا غلط دي حتلقي نفسك حفظت الآية كويس جدا وفي نفس الوقت بقيت في اللغة كويس جدا آه مش هتحفظ آه لقدرته على الإمام عني ولا ينقص أجر مريض إذا صلى على ما يطيقه لحديث أبي موسى مرفوعا إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيح يعني له أجره كامل إن كان معذورا ومن قدر على القيام في أثنائها وقد صلى قاعدا انتقل إليه والقعود ومن قدر على القيام والقعود في أثناء إله أثناءها انتقل إليه هذا المتن كامل يعني عشان خطر يبقى المعنى ثابت ومن قدر على القيام والقعود في أثناءها انتقل إليه يعني عايز يقول لو فرضنا انسان مريض ومرضه بيزول في أثناء الصلاة يعني مثلا بيطلع السلم بينهج وبعدين لما يخش الصلاة مش عارف يوقف فبيصلي قاعدا لا نفسه استريح واجب عليه أن ينتقل إلى الإ إلى القيام يقصده يعني إن عذره في أثناء الصلاة يجب عليها أن ينتقل إلى الواجب عليه ومن قدر على أن يقوم منفردا ويجلس في جماعة خير قال في الشرح لأنه يفعل في كل منهما واجب ويترك واجب واحد قادر على أن يقوم منفرد ويصلي قاعدا في جماعة يعني حجم الاثنين يصلي الوحد في البيت يروح يصلي في الجامعة بس يصلي قاعد واحد مثلا عنده القلب مريض القلب والطبيب قال له ما تقدرش توقف اكتر من خمس دقايق وهو المسجد بيطول اللي راك على القلب بتاخد اكتر من خمس دقايق فهو بينهج من الوقوف وبيضطر ان هو يقعد في اثناء الصلاة ففي الحالة دية هل هو يصلي منفردا في البيت ام يصلي جالسا في الجماعة الاثنين الفرق بينهم ايه ان ده ترك واجب دا ترك واجب هاي صلي في البيت منفرد طلق واجب الجماعة صلى في المسجد منفرد طلق واجب القيام فهو هنا قال ايه خير لان فيش واجب افضل من واجب القيام منفرد زي الجلوس في جماعة ولكن الجماعة افضل في حق ليه سمع الازان والسبعة عشرين درجة هو معذور في جلوسي بس ليه السبعة عشرين درجة كاملة اتردع الكلام ده بيقول ايه طب ما لو صلى في بيته معذورا له نفس أجره ما كان يفعله مقيما صحيحا يعني كأنه صلى في جماعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نمى عن صلاة ونسيها في الوصول إذا ذكرها وكفرتها هي ذلك وله أجر كامل لأنه معذور فعشان كده لحن نبقى الخير لأن الفضل كامل لأنه معذور في ترك الجماعة ومن عذر في ترك الجماعة له أجر جماعة كامل بس الأفضل, الأفضل الجماعة له لأن شهود المسجد خير لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة المستحى الحائض فالتش دعوة المسلمين والخير، فاجتماع المسلمين فيه رحمة وفيه دع في خير، فأنها تجلس في المسجد أنه الإنسان يأتي في المجلس وانص الله قاعدا حتى فصلاته فيها خير. ما هو في عذر في منع من الجماعة واضح عذره. مخير ولا مش هتبطل على حاجة. المريض نوعين. مريض يعجز عن القيام، ومريض يستطيع القيام أحيانا. فواحد جاي جاي من البيت ماشي ماشي، ففي الحالة دي نقول له يجوز لك أنك تجلس ولكن تأتي تكبرة الإحرام قائما. ل لإن تكبرة الإحرام مفاهش عجز ولا فيها مشق. وكده كده واقف. هيكبر ويجلس. ده البس اللي في حقه هو اللي مش معذور فيه. إنما واحد يعجز عن القيام تماما في العالة دي سقطت عليه تجبيرة الإحرام قائمة تصح على الرحلة مما يتأذى بنحو مطر ووحل إحنا ذكرنا في صلاة النافلة أنها تصح على الرحلة مطلقا سواء في عذر أو غير عذر هنا قال صلاة الفرض لا تصح على الرحلة إلا ممن يتأذى بنحو مطر ووحل واحد يقعد على الرحلة الرحلة الحصان أو الجمل وتصح على الرحلة مما ممن يتأذى بنحو مطر ووحل يعني تصح بشرط إن هو فيه أذى إذا نزل من الرحلة فيه أذى من وحل ومطر لحديث يعلى ابن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن ثم تقدم فصل بهم يعني إماء يجعل السجود أخفض من الركوع قال الترمذي العمل عليه عند أهل العلم وفعله أنس بن مالك رضي الله عنه وذكره أحمد حديث فيه ضعف بس العمل عليه من مميزات الترمذي سؤال الترمذي إن هو دائما حتى بعد الحديث يقول أن العمل عليه عند أهل العلم ولا لا نعم العمل عليه عند أهل العلم يعني أهل العلم حتى لو الحديث ضعيف بس بيعمله به فقهيا لأنه هو موافق لبعض الأدلة الفقهية لو واحد ماشي في سيارة وماشي في, في مطر لو واحد ماشي في سيارة وفي سفر لو يعجز عن النزول لأنه في مطر ووح ماشي وصلي جالسا إنما في في في في في أذمنا اللي احنا فيها سهل جدا إنه يركن على قدام الجامع وينزل يصل دحين حينزل على الرصيف يعني هيركنه على الرصيف وينزل على الرصيف فالعذر مش هيبقى موجود صلاة رأسه على الحديث ده آه. لا يجعل الس... هم النبي صلى الله حضرة الصلاة فأمر المؤذن فأذن ثم تقدم فصلى بهم يعني إماً ك كانوا كلهم جالسين على الرحلة يعني كل واحد قاعد على الراحلة بتاعته او يخاف على نفسه من نزوله من عدو او سبع ونحوي او يعجز عن الركوب اذا نزل ده برضو امثلة ممن يجوز له ان يصلي على الراحلة يخاف على نفسه من النزول من عدو او سبع هو ركب العربية بتاعته او نجر الناس ركب العربية ويخافون لو نزلهم ممكن حد يستطهم او فيه سبع فيصلوا كلهم في السيارة طب على كده بقى إن لو واحد في مواصلات وعايز يصلي الفرض ينفع لا ما ينفعش ليه لأنه فيش عذر لا في مطر ولا في وحل ويخاف على نفسه ينزل ويصلي ويحاول يوفق مواعيد ركوب السيارة مع مواعيد الصلاة بحيث إنه لا تضيع منه صلاة لو صفر طويل يصلي في القطار أو يصلي في الأوتوبيس صلي لا في السيارة ينزل ينزل يصلي والله لو عايز يخش الحمام الراجل هييركن يعني يقول له يعني انا عايز اخش الحمام ما هو بدل تنظيف السيارة هتاخد له فلوس فهو صح هو لو قال له بعد اذنك اقرب مسجد اخش فيه الحمام حيوقف انما لو قال له بعد اذنك عايز اصلي مش هيرضى يقف يقول له بس لازم المسلم لازم يوفق مواعيده مع المواعيد الصلاة بحيث إنه لا يضع نفسه في حرج. نعم. لو في أطرة أو تبيس يصلي ويصلي قائما ومتجه للقبلة في الطيارة والقطار والاتوبيس ثلاثة دولت يستقبل القبلة ابتداءا وانتهاءا ما لا تسقط عليها أي شيء يحاول يتفادى بقى لو حاول حود يحاول شوآ يحاول مع يتابع بقدر الإمكان طبعا القطار والط والأتو... طيارة سهل والمركب لإن اتجاه واحد النمر أتوب صعب شوي لا ما فيش خبرتين طب نكمل عشان قطر الوقت إحنا بدئين متأخر وبعدين نسأل في الآخر هيا مريوس وعليه الاستقبال وما يقدر عليه وما يقدر عليه ويومئ من بالماء والطين وهو قالوا عليه الاستقبال استقبال القبلة لا يسقط وما يقدر عليه من, من الأركان ويومئ من بالماء والطين يعني واحد في الماء والطين حيومئ برأسه مش هيسجد في الماء والطين إذا لم يمكنه الخروج منه بالركوع والاستجود الحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم فصل في صلاة المسافر قصل الصلاة الرباعية أفضل من إتمامها نص عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه داوموا عليه وروى أحمد عن ابن عمر مرفوعا إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته ولا تقصر المغرب ولا الصبح إجماعا قاله ابن منذر دي قصر ربعية أفضل يبقى أفضل ده حكم مستحب يستحب القصر وده قول الجمهور إلا أن المسألة فيها خلاف والإمام أبو حنيفة ذكر ذكر عنه أن هو يقول بوجوب صلاة القصر واستدل على ذلك بدوام فعلي صلى الله عليه وسلم وفي المسألة الأصولية أصلا تعرفين دايما الإمام أبو حنيفة له انفرادات في الأصول تخالف الجمهور فرأيه ان الذي يداوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الوجوب والجمهور على أن المدومة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على الاستحباب ما لم يأتي أمر يجعله واجبا ماشي لمن نوى سفرا مباحا ده أول شرط مشروط صحة صلاة القصر أن ينوي سفرا مباحا أي ليس حراما ولا مكروها واجبا كان كحج وجهاد متعينين أو مسنونا كزيارة رحم أو مستوى الطرفين كتجارة هو هنا أهل المكروه أيضا لا يصح القصر فيه والراجح ان المكروه يصح القصر فيه لأنه ليس حراما نحن نعترض على كلمة ولو مكروها لمن نوى سفر مباحا يعني ليس بحرام فقط ليس عندنا أحكام خبسة الحرام والمكروه والمباح والمستحب والواجب لا احنا نريد مش حرام بس هو ده السفر الذي لا يجوز له أن يأتي فيه الرخص السفر الحرام المحرم أما السفر المكروه فهو لا يأثم بفعلي لأن المكروه هو لا يأثم إذا فعله ويثاب إذا تركه امتثالا المكروه واحد سافر من أجل أن يفعل شيء يكره في في الشرع أه؟ يحضر المولد لا لو حرام واحد رايح يحضر فرح ماشي. واحد رايح يحضر فرح مثلا في اسكندرية يبقى السفر نفسه حرام نقول ما يطلع من بيته الوقت ما يرجع وهو في إثم ووزر لأن منشأ السفر كان محرم سفر معصية أما غيره فكله يدخل في باب المباح لو فرضنا ماتش كرة مع ما... يراح يتفرج على ماتش كرة مع المحافظة على الصلوات ده مكروه سيباح له القصر لأنه مكروه فيها مزايا فيها خلاف كثيرة إنما الجمهور على إن السفر المحرم اللي فيه معصية لا يجوز له أن يقصر فيه ده قول الأمة الأربعة والجمهور الشيخ الإسلام تيمية خالف وقال لا والرخصة متعلقة بالسفر يبقى حتى لو سفر محرم ولكن الرد عليه هو قول الله عز وجل ومن يتقي يتق الله يجعل له من أمره إيه يسرى فاليسر والرخص مرتبط بالتقوى فهنا سفر المعصية لا يجوز للمسلم أن يقصر فيه وإن قصر عليه أن يعيد الصلاة صلاة باطلة هو بيضرب مثال بقى للصفر الواجب زي الحج والجهاد والصفر المسنون زي زيارة الرحم المباح زي التجارة المحرم زي حضور فرح أو غيره لمحل معين يبقى ده تاني شرط المحرور يقصر على راجح الأفضل ليه ايه هو لو سفر مكروه يقصر يجوز ده انه يخسر استحال لا يستحب انه يقصر لأنه يعني مش حرام ما افعلش حاجه حرام لا اصلي مش الحكم ان القصر يبقى حكمه مكروه ولا لا هو الحكم ان السفر نفسه مكروه ولا لا وهو فعل شيء مكروه والكراهه لا تنافي الرخص يعني مش هنمنع الرخص بسبب شيء مكروه هي رخصة ما زالت يعني تاني شرط انه هو يسافر الى محل معين فلا يقصر هائم لا يدري اين يذهب ولا سائح لا يقصد مكانا معينا ونحويا واحد هائم الهائم لا يدري اين يذهب واحد هربان مش عارف رايح فين لا يجوز الوهو ان يقصر حتى يتيقن انه يذهب الى محل معين او مكان اكثر من محل من, من مسافة القصر واخد بالك في الحالة دي يجوز له أن يقصر فيها ثالث شرط المسافة أن يبلغ ستة عشر فرسخا تقريبا وهي أربعة برد وهي يومان قاصدان في زمن معتدل بسير الأخدام ودبيب الأخدام بسير الأثقال ودبيب الأخدام هو بيفسر الستة عشر فرسخ دول يعني ايه يعني واحد يمشي يومين قاصدا يعني معتدلان يعني معتدلان لا بيجري ولا يوم قاصد يعني يوم معتدل لا طويل ولا قصير في زمن معتدل بس له لو في الشتاء ولا في الصيف في زمن معتدل بسير الأثقال ودبيب الأقدام يعني له هو بفرص ولا شيء على رجله كده يسير لو مشى يومين قصدا يبقى 16 فرصخ الفرصخ عبارة عن 3 أميال يبقى 16 في 3 بكام 48 ميل الميل بيستوي كام كيلو و800 لا كيلو و800 متر ده الميل النبوي الميل الهاشمي كيلو و800 متر بخلاف الميل الإنجليزي ميل الإنجليزي 1500 1500 الميل الإنجليزي كيلو نص الميل الهاشمي كيلو 800 كيلو 800 متر 48 ميل الهاشمي الميل الهاشمي جابوه منين ان الميل عبارة عن 4000 ذراع والذراع عبارة عن 24 أصبع والأصبع عبارة عن 6 شعيرات ضربوهم في بعض طلع كيلو 800 متر لحديث ابن عباس مرفوع عن أهل مكة لا تقصر في أقل من أربعة برود من مكة إلى عسفان عسفان ده ضعيف حوالي 85 كيلو ماشي. ده مذهب الحنبلة ومذهب الجمهور ولكن المسائل فيها مذاهب أخرى سنقولها دلوقتي رايح بس نعم ده مذهب الجمهورة حديث ضعيف وكان ابن عمر وابن عباس وابن عمر لا يقصران في أقل من أربعة برد ده صحيح قال ابن خارف صحيح باب في كم يقصر الصلاة وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلا سفرا وكان ابن عباس وابن عمر يقصران ويفطران في أربعة برد وهي ستة عشر فرصخ البريد عبارة عن كام أربع فرصخ البريد ده سموه بريل دي كان لما انتشرت الدولة الإسلامية بقى وبقت واسعة اضطروا انه يعملوا حاجة اسمها بريد البريد ده كل اربع فراسخ يعملوا نقطة فيها واحد ركب حصان وانا عايز ابعت رسالة بيجي الحصان ده يروح لعشرين كيلو لاربع فراسخ يدهاله ويرجع تاني فتبقى سريعة جدا بخلاف ان واحد بس اللي يروح يبعت الرسالة هتبقى مسافة طويلة جدا عليه إنما دا يدوبك يروح في يوم واحد ممكن تروح الرسالة أسرع من البريد اللي احنا شغالين بيد الوقت طيب المذاهب الأخرى في حديث آخر في صحيح مسلم سئل أنس بن مالك في كم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر قال أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر في ثلاثة فراسخ أو ثلاثة أميال شك الراوي في الحديث ثلاثة فراسخ أو ثلاثة أميال الجمهور بيرد على هذا الحديث بأن أنس بن مالك أراد في الحج إن النبي صلى الله عليه وسلم قصر بعدما خرج من المدينة بثلاثة فراسخ والحديث ظاهره بخلاف ذلك لأن الحديث بيقول في كم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر فقال في ثلاثة فراسخ والحديث اللي هم بيقولوا هنا يا أهل مكة لا تقصروا ده ضعيف ضعيف واللي صح منه أنه ابن عمر وابن عباس هم اللي كانوا بيقصروا في أربعة برود هم اللي كانوا بيقصروا فدل ذلك على أن الصحابة لم يتفقوا على مسافة معينة فيما بينهم بل بالعكس صح عن ابن عمر أنه قصر في يوم وليلة وطبعاً داربع برود يعني كام؟ يومين فمعنى كده أن ابن عمر نفسه ورد عنه خلاف هذا الأمر فأصبح أن الصحابة بيختلفوا في ذلك لو كانوا متفقين على كلمة واحدة خلاص يبقى المسألة جمع سكوتي وصحابة اتفقوا على قول إنما الصحابة اختلفوا فيها فالراجح هو أقل ما ورد هو حديث أنس بن مالك صحيح مسلم وضراجح ثلاث فراسخ يعني تقريباً 17 كيلو ده أقل ما ورد شيخ الإسلام التامية ده ترجح شيخ الإسلام التامية بس الشيخ الإسلام التامية أوسع من ذلك وقال ال لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة مسافة القصر رغم انتشارها ورغم عظم هذه المسألة وعموم البلوى لا يخلو إنسان نووي سفر كلنا سفرنا صحابة كلهم سفروا وكونن الشرع لم يأتي فيها بتحديد دل على أنها إيه أطلقت السفر كل ما يطلق عليه اسم سفر يجوز فيه القصر وكلمة سفر لغة من الإسفار سفر الشيء يعني أظهره والمرأة سافرة عن وجهها يعني أظهرت وجهها فالسفور هو الإظهار والانكشاف فكأن المسافر استسمى مسافر لأنه بيخرج من البلد بقى مكشوف كان مستور بأهله وكان مستور بالبنيان والعمران أول ما خرج من العمران بقى مكشوف يعني لو واحد شايفه من بعيد كده هي لقى البلد لوحده هو الواحده ماشي انكشف عن بلده وبعض أهل العلم قال لا اسمه الصفر سفر لأنه يسفر عن الأخلاق يسفر عن الأخلاق ما, كان ما بين أهله كويس أول ما سافر بقى إيه بقى زي ما أنتم عارفين بقى إن إيه هل سافرت معه قال لا إذن لا تعرف فهو المسافر السفر يكشف عن الأخلاق ومفيش فيش ما من الاثنين لتنين فشيخ الإسلام التنمية رجح أنه هو كل سفر يخرج من البلد يجوز له أن يقصر فيه لأنه اسمه سفر والآية بتقول وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح وإذا ضربتم هو الضرب بس في الأرض كده كفاية والضرب عبارة عن إيه إمتى أقول أن هذا رجل ضرب في الأرض ان خرج عن بيوت قريته العميرة يبقى ضرب في الأرض إن خرج عن بيوت قريته العميرة يبقى اسمه ضرب في الأرض يعني خرج من البلد ومشى بقى في الصحراء بقى اسمه ضرب في الأرض في الحالة دي جزء له القصر يبقى الراجح هو خلاف كلام الحنبلة وهو قول الظاهرية ومن وفقهم زي شخص سمتهم وغيرهم ولكن أقل حاجة عشان تطمئن إليه القلب ثلاثة فراسخ أخذا بحديث أنس 17 كيلو يعني يعني خلاصة المسألة إن لو الواحد سافر في مسافة سبعتشر كيلو آه ثلاث فراسخ آه يعني لو واحد سافر إلى بلد وكانت البلد تبعد عن المدينة أكثر من سبعتشر كيلو يجوز له أن يقصر فيها خلاص بشرط الشرط الرابع إذا فارق بيوت قريته العمرة يعني لا يحل له القصر وهو داخل البنيان لابد أن يخرج من البنيان لقوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروه من الصلاة إن خفت أن يفتنكم الذين كفر ف الله عز وجل اشترط القصر وإذا ضربتم في الأرض والضرب في الأرض هيكون لمن نوى السفر يعني في واحد إذا نوى السفر ومجا جمع القصر وبيته طب والآية تعمل فيها إيه وإذا ضربتم في الأرض بيقول لأنه قبل ذلك لا يكون ضاربا في الأرض ولا مسافرا ولأنه صلى الله عليه وسلم إنما كان يقصر إذا ارتحر ولا يعيد الحديث الشيخ الأباني يقول لا أعرفه بهذا اللفظ ولا يعيد من قصر ثم رجع قبل استكمال المسافة لأن المعتبر نية المسافر لا حقيقته واحد خرج من البلد رايح يفعل شيء مثل، وهو ماشي في السكة قال له خبر أن اللي حيعمله ده بص مثلا راح مثلا راح راح اسكندريه يشتري ايه او يقابل واحد في ميعاد في هناك يعني وبعدين خرج وصل الظهر والجمعه العصر بعد ما خرج من بيوت القرية العامره صلى الظهر والعصر جمع تقديم وهو ماشي في السكة اتصلوا بيه وقالوا له ايه الميعاد اتلغى هيعمل ايه هيرجع هيعيد العصر تاني لا هو يقول هنا بقى ولا يعيد من قصر ثم رجع قبل استكمال المسافر يعني ايه لا مش احنا قلنا لازم تخرج من البيوت القرية العميرة هو يقصر في السكة بقى. انما ينفع تقصره انت جاي جاي بالقاهرة مثلا ينفع تقصر من هناك لان البلد اللي انت فيها اصلا كنت بسافر فيه ويلزمه المسائل اللي جاي بقى هو كده خلص شروط القصر يبقى شروط القصر إيه؟ نوى سفرا مباحا محل معين أبلغ المسافة ثلاثة أربع إذا فار قريات العمير أربع شروط هنا بقى اللي حييجي يكلم فيه دلوقتي مسائل تانية من لا يجوز لهم القصر مسافر بس مش حين فعيقصر مين؟ أول واحد يقول ويلزمه إتمام الصلاة إن دخل وقتها وهو في الحضر يعني الظهر أزن عليك وانت في الحضر ومصلتوش وخركت وسافرت قبل أن تصليه في الحضر الحنبل يقولك وجب عليك أن تصلي الظهر تماما لأنه وجب عليك كذلك والراجح أنه لا يجب عليك الفعل أنك تتمه إنما يجوز لك أن تقصر هو أذن وأنت في الحضر وأديت الصلاة وأنت في الصفر وأنت مخاطف في السفر بالقصر مش في أثناء الأذان ما نجعب الأذان الآية لم تأتي في, في الأذان أذن عليك إمتى إنما الآية أتت في حال صلاتك أنت أنت وأنت تصلي مسافر أم حاضر في الحالة ديت يجوز لك المسألة ديت نخالف فيها الحنبلة ونقول الصحيح أنه هو يجوز له أن يقصر يسافر ويقصر وصلي قصر في السكة ما فيش مشاكل صلي إيه دخل ولا ايه؟ لا المسجد الموقف ما ينفعش اللي وصلوها ماشي مش مشكله ما في سفر خلاص وحديث ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة اربعه والعصر في حليفه ركعتين الحديث ما هوش دليل في المسألة لأنه صلى بالمدينة أربعا هو ما زال في المدينة يعني أو صلى خلف من يتم دي احنا نوافع عليه يعني واحد يقصر الصلاة وبعدين صلى وإمامه متم في الحالة دي لا يجوز له أن يقصر إنما يتم حتى لو أدرك التشاهد الأخير مع الإمام نص عليه لأن ابن عباس سئله ما بال المسافر يصلي ركعتين حال الانفراد وأربعا إذا اتمب ومقيم قال تلك السنة أو لم ينوي القصر عند الاحرام نسى أن هو مقصر يقصر الصلاة لأن الأصل الإتمام فاطلاق النية أنصرف إليه والراجع أنه يجوز ويلزم إتمام الصلاة إن دخل أختوه في الحضر ما إحنا قلنا إن هو لو أزن عليه الحنبلا بيقول إنه هو لازم لازم مدام أزن عليه ب lazım صليها حتى لو سافر يصليها متمة وإحنا قلنا الراجع أنه هو الح العبرة حاله يصليها مقصر وهو في حال الصفق ده راجع خلا في الحنابلة آه لو فرق بيته القائل العمير حتى لو أدرك تشاؤد الأخير مع الإمام في من أدرك الإمام وهو إمام متم مقيم يجب عليه أن يتم الصلاة حتى لو أدرك تشاؤد الأخير حتى تشاؤد الأخير بس هيتم أربع ركعات جماعه وانفراقه لا تكتب له جماعه ازاي على قدر ما ادرك يعني التشاود هكتب له جماعه ان هو ادرك التشاهد. هو زي وزي اللي جماعة كلها برضو كلها الفرق فضل بس مش زي الله اكبر الله ويلزمه إتمام الصلاة إن دخل وقتها وهو في الحضر أو صلى خلف من يتم أو لم ينوي القصر عند الإحرام هذه الحالة الثالثة لم ينوي القصر عند إحرام الصلاة عند تجبرت الإحرام لم ينوي القصر هي المسألة مبنية على هل يلزم تحديد النية إنك إنت مقصر أو متم دي فيها خلاف من أهل العلم وشيخ الإسلام تميه رجح أن يكفي نية الصلاة خلاص فالراجح أنه لا يلزمه يعني إن لم ينوي القصر أو نسي أنه مقصر يجوز له أن يقصر لأن نية القصر ونية الـ الـ الإتمام ليست شرطا من شروط صحة القصر مثال مثلا واحد دخل في الصلاة ونسى أنه هو بيصلي قصر وكان إمامه بيصلي قصر وبعدين صلى وهو في التشاهد الأخير الإمام سلم فافتكر إنه هو إيه؟ مقصر هل يجوز له أن يسلم مع الإمام ويكتفي بركعتين ولا لا دي اللي فيها خلاف الحنابلة بيقولوا لا ما نواش من, من الأول يبى لازم يتمه والراجح إنه هو يجوز له لإنه لا يشترط ليها النية يكفي نية الصلاة وهو مسافر يبقى تتحقق في حقه القصر أو نوى إقامة مطلقة ده الحل الرابعة اللي لا يجوز له أن يقصر فيه النوى إقامة مطلقة أو أكثر من أربعة أيام المدة يعني العلماء اختلفوا في مدة القصر مدة الإقامة التي لا يجوز للمسلم أن يقصر في أكثر منها الملكية والشفعية والحنبلة قالوا أربع أيام الحنفية قالوا خمستشر يوم خلاص. وفي قول آخر بعشر تيام والمسألة وسعة وفي قول أكثر من ذلك ولكن كل واحد بيدل على مذهبه بدليل آخر عن الأول الحنبلة والملكية والشفيعة استدلوا بأربعة أيام بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى الحج صلى وصل في صبح رابعة أربعة ذو الحجة وصلى الصبح في يوم تمانية يوم التروية وذهب إلى ميناء بعد صلاة الفجر يبقى كده صل أعد في مكة أربع أيام بالضبط ودي أكتر أو أقل لمدة وصلت لنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم جلس فيها في مكان واحد وهناك فرق بين الإقامة والسفر والاستيطان. هنا لما يقول او نوى اقامة مطلقة يعني استيطان يستوطن مكان اقامة مطلقة يعني عزلت من مكانك ورحت بلد تاني ففي الحالة دية انت اول ما تخش البلد هتتم دي خلاص دي ما فيهاش خلاف اللي فيها خلافها انك انت رايح تقعد اسبوع في مكان زي الناس اللي رايح تعمل عمرة مثلا هتقعد عشر تيام في مكة وخمس تيام في المدينة هل تقصر هنا او هنا الحد الادنى للاقامة في مكان اربع تيام بحيث أنك إنت لو أعدت في مكان أقل من أربعة أيام يجوز لك أن تقصر لأنك مش مقيم ولو أعدت في مكان أكثر من أربعة أيام لا يجوز لك أن تقصر لأنك مقيم الدليل على ذلك إيه؟ الدليل على ذلك حديثين حديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المهاجرين في فتح مكة أن يمكثوا في مكة أكثر من ثلاثة أيام فمعنى كده أن اللي يمكث في بلد في أيام يعتبر من الإيه؟ من الإقامة في مكان، ونعم، طب أكمل الأول وبعدين نشوف اللي حينفع إيه في الفتح، إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمكث المهاجرين في مكة أكثر من ثلاثة أيام، ده دل على إن اللي حيمكث أكتر من كده بأسمه مقيم ونقد هجرته، وكذلك عمر بن الخطاب منع اليهود أن يقيموا في الجزيرة أكثر من ثلاث أيام. أيهود أي يخش الجزيرة يقول له أنت لك ثلاثة ايام بس تعود فيها وتمشي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع اليهود والنصارى أن أن يكون أن يقيموا في جزيرة العرب. فيجب على هؤلاء الأمر أن يمنع النصارى واليهود أن يقيموا في جزيرة العرب. فدل ذلك على إن اللي يمكث فيها ثلاثة أيام يبأس ممقيم. طب ليحنا قلنا أربعة ما قلنا إش ثلاثة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جلس في مكة اربعة ايام يبقى فعل النبي صلى الله عليه وسلم ده ايه يبقى نقول في فعل للقصر وفي ايقامة اسمها ايقامة اسمها تلتة ايام لغير المقصر انما المقصر ربنا نزود اليوم كمان اربعة ايام لان النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة اربعة ايام والتلاثة دول كانوا احتياط للمهاجرين بحيث ان هو لو خرج اكثر من ذلك يبقى اسمه تجديدا عليه يعني. وفي الحقيقة ان النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة جلس فيها واحد وعشرين صلاة بالضبط فمن جلس في مكان واحد وعشرين صلاة يجوز له أن يقصر أكثر من كده لا يجوز له أن يقصر من أول يوم أو أكثر من أربعة أيام أو أقام لحاجة وظن ألا تنقضي إلا بعد الأربعة ده مثال آخر بقى ده اللي عمل الطراب في فتوى بعض المعاصرين وفتوى الشيخ الإسلام التنمية. إن هو مكث في مكان وظن أن حاجته لا تنقضي قبل الأربعة أيام يجوز له أن يتم يجوز له أن يقصر لا طب إن ظن أن حاجته تنقضي قبل الأربعة أيام يجوز له أن يقصر طيب لو ما انقضتش خلال الأربعة أيام دولة يقول يجوز له أن يقصر إلى أن تنقضي ولو سنين مثال مثلا واحد رايح القاهرة يطلع بطاقة راح للموظف يوم الخميس لأروح تعال لنا فتع لنا بكرة يا سيد روح علينا الحد يبقى يعد كم ثلاثة ايام هو في ظنه أنه هو يوم الحد يروح يطلع البطاقة راح الحد لأ الموظف أخذ أجازة قالوا له والله الموظف اللي مكانه برضو تعبان حيجي بكرا فراح بكرا لقى الموظف في مشكلة في البطاقة قال له لا أصلي انت اسم والدتك بألف عليها نبرة ومكتوبة في البطاقة ألف من غير نبرة روح السجل المدني غير النبرة راح تاني يوم السجل المدني دور على نبرة ما لقاش النبرة وهكذا بقى في انت عارفة الروتين الممل بس كل يوم بيقول ان شاء الله بكرا قعد شهر على مطلع البطاقة يجوز لي أنه يقصر في في الشهر كله ولا لا أنه مخرجش من الملة يعني <تصفيق> يجوز لي أنه يقصر في الشهر كله كذلك فعل الصحابة كانوا كان لما نيجي هنا هنقرأ بعض الروايات أن كانوا بيقصروا في الصلاة لمدة ستة شهور وسنتين بس كان في غزوات في الغزوة وكان الغزوة دي هو يعني بقدر الإمكان النصرهم الله عز وجل وكسر العدو سيكملوا أو يرجعوا وكل يوم في الغزوة يتمنون النصر كل يوم عن الآخر فكل الحالات التي وردت بها الأدلة كانت غزو والغزو لا ينوي أحد في الغزو أنه يقيم درايح يغزو يحارب ما ينويش الإقامة فعشان كده الأدلة كل الأدلة التي وردت أن الصحابة كانوا يقصرون مسافات أيام كلها كانت في الغزر ولم يرد عن أحد من الصحابة أنه كان يقصر في مكان مقيم وليس عنده عذر نقرأ بالأدلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة فصلى بها إحدى وعشرين صلاة يقصر فيها وذلك أنه قادمة صبح رابعة رابعة يعني أربع ذو الحجة صلى الصبح في يوم أربع ذو الحجة فأقام إلى يوم الطروية يعني تمانية ذو الحجة فصلى بها الصبح ثم خرج يبقى من الصبح للعشاء عشرين صلاة ولما صلى الصبح يوم تمانية بقت واحد وعشرين صلاة فمن أقام مثل إقامته قصر ومن زاد أتم ذكره الإمام أحمد قال أنس أقامنا بمكة عشرا نقصر الصلاة ليه بقى عشرا لأن صلى أعد أربعة أيام في في مكة وبعدين الخمسة في ميناء وبعدين يوم السادس في عرفة صح وبعدين ثلاث تيام في اليوم السابع يوم النحر وبعدين ثلاث تيام التشريق فكده عشر تيام كاملة كان يقصر فيها أو أخر الصلاة بلا عذر حتى دق وقتها عنها ده برضو لا يجوز له أن, يتم أن يقصر الصلاة إذا أخر الصلاة حتى دق وقتها عنها لأنه صار عصيا بتأخيريها عمدا بلا عذر وقيل يقصر لعدم تحريم السبب وده الراجح أن يجوز له القصر وفاقا للأمة الثلاثة آخر مسألة ويقصر إن أقام لحاجة بلا نية بلا نية إقامة ويقصر إن أقام لحاجة بلا نية, نية الإقامة فوق أربعة أيام ولا يدري متى تنقضي أو حبس ظلما أو بمطر ولو أقام سنين هذه المسألة التي كنا نتكلم عنها إلى ذلك بتعيدها قال ابن المنزل أجمع على أن المسافر يقصر ما لم يجمع إقامة انتهى وأقام صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة لأن كانت تبوك غزوة وكان فيها ارتحال كثير وتنقل وأقام صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة ولما فتح مكة أقام بها 19 يوما يصلي ركعتين وقال أنس أقام أصحاب الله عليه وسلم برامة هرمز برامة هرمز 9 أشهر يقصرون الصلاة وأقام بن عمر بأذرع بجان 6 أشهر يقصر الصلاة وقد حل الثلج بينه وبين الدخول كل الحالات دي الحالات ح أعذار لأنها غزو، فش أع... ما فش أدلة تانية على إني واحد يبقى مقيم، ولذلك الد... الدليل مع من قال بأربعة أيام، ونكتفي بهذا القدر الحمد لله رب العالمين.